فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فاثرنا به نقعا فاثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا فوسطنا به جمعا انل انسانا لربه لكنود ان الانسان ربه لكنود وانه على ذلك لشهيد وانه على ذلك لشهيد انه لحب الخير لشديد وانه لحب الخير لشديد افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور افلا يعلم إذا وحُصِلَ ما في الصدور وحُصِلَ في الصدور إن ربهم بهم يومئذ خبير إن ربهم بهم يومئذ خبير تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء الإسلام wwwislam